إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّاهٌ تِهِمْ إِنْ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 وذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِن طَعَامُ السِّدِينِ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ <سؤال> يُحَادُّونَ اللَّهَ <سؤال> وَرَسُولَهُ كُبْتُوا كَمَا كُبْتَ الَّذِينَ مِنْ <سؤال> قَبْلِهِمْ <سؤال> وَقَدْ أَنزَلْنَا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أحسن قُلْ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ وجو ثلاثة إلا هو الرابعهم ولا خمسة إلا هو السادسهم ولا خمسة إلا هو السادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلهم معهم ولا أكثر إلهم معهم أينما كانوا ثم ينفبوهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عَدِيمِ ألم تر إلى الذين نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يعودون لما نهو عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وإذا جاء وكحيك بما لم يحييك به الا هو ويقولون في انفسهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول عسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعفو يَا الرسول وَمَا سَيَئِرُسُول وتناجوا بالبر والتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون شيطان ليعذن الذين آمنوا وليس بالضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوك للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِلَّ شُزُوفاً شُزُو يَرْفَعِ الَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرْجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتوا رسول فقدموا بين يدينا جواركم فقدموا بين يدين جواركم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 ألم تر إلى الذين تعلوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يحمدون اتخذون أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا الله شيء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 أتبى الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وآخر من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم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 فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حسب الله ألا إن حسب الله هم المفلحون